كاف آيا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى شو شايبا ولم أكن بِدُعَائِكَ بدعائك ربي سخيا وانني خفت الموالي من ورائي وكانت راتي عاقرا فهب من لدنك وليا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيان وحنانا مله دنا وزكاتا وكانت تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المقاب إلى جزع النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيم منسيا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 فكلي واشربي وقري عيبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمده قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت أرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فِي المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 وَأَذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يُقْضَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 يا اباتي انني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهذك صراطا سويا يا اباتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 فاذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقروبناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا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 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن منحملنا مع نوح و من درية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا و جتبينا إذا تسل عليهم آيات الرحمان خرُسوا و بقيا فخلف من بعدهم خلف أضاروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعذ الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له ثميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنا أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما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 أَسَوْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَفْطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا فَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَأَنَذِرُهُم مَّا يَقُولُونَ وَيَأْسِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْثَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ أَذَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخره الجبال هزا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن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 فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّدَّ فَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَتْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا؟